بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَبَثَ وَتَوَلَّى اي يدريك لعلّه يذكك وما يدريك لعلّه يذكك او يذكر فتع الذكر او يذكر فتع الذكر ام من استغنى امَنَ لَنِصْغَنَا فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّ سَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ هُوَ يَخْشَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْ بُتَلَهَا فَأَنْتَ عَنْ مُتَرَهَّا كَلَّا إِنَّهَا تِلْكَ رُكْرَة كَلَّا في صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ في صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كرام دررة كرام وَتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْثَرَ مَا أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ فة وَلَ قَ فَقَدَهُ السَّبِي يَسَّرَ َُّ التَّب يسَّرثَُّ أَمَتَغُ فَأَقُبَ قَُّ أَمَ تَر فَأَقدََهَُّ إذَا شَ أَأَ كلا لَم م ما يَقِمَاأَمََ فََظُرل إ سَ إلَ طَعَانِ ان نصبنا الماء صبا ان نصبنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا ثم شققنا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَحَدَائِقَ وفاتها وابى وفاتها وابى متاعا لكم ولانعامكم متاعا لكم ولانعامكم فاذا جاءت الصا يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لكل امرئ من يوم اذن شأن منهم يوم شأن يغنيه وجود يوم اذن مسفر واشكت مستبشرا ضاحكة مستبشرا ووجوه يومئذ عليها غبر ووجوه يومئذ عليها غبر تابوها أُولَئِكَ هُمْ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ أُولَئِكَ هُمْ